حزب التعافي للشيخ Ahmet البوني قد تصلى سره ve به بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسلك kulliha الحسنى كلها الحميده المجيده التي اذا وقعت على شيء ذل جسمه واذا طلبت بهن الحسنات ادريكات واذا صرفت وبكلماتك التامات التي لو أن في الأرض من شجرة أقلام فالبهر يمده سبعة أبعر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم يا كافي يا ولي يا غفور يا روف يا لطيف يا رزاق يا ودود يا فتاع يا واسع يا كريم يا وحاب يا باسط يا ذا الطول يا مغطي يا موني يا رحمن يا رحيم يا معين يا مغيف أسألك بأسمائك الذي لا إله إلا هو الرحيم اللطيف العليم الرزاق العفو الغفور المؤمن البصير القريب المجيب السريع الكريم ذو الجلال والإكرام ذو الطول المنان أسألك باسمائك الذي لا إله إلا هو الرحيم اللطيف العليم الرزاق العفو الغفور المؤمن البصير القريب المجيب السريع الكريم في الجلال والإكرام ذو الطول المنان أسألك باسمائك الذي لا إله إلا هو الرحيم اللطيف العليم الرزاق العفو الغفور المؤمن